بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد استكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرحنا لمختصر الشيخ قليل بن إسحاق في فقه الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع ونتناول في هذا الدرس إن شاء الله تعالى الكلام حول زكاة عروض التجارة وما يتعلق بها من أحكام وزكاة عروض التجارة صنف من الأصناف المعروفة زكاةها في الفقه الإسلامي والمراد بزكاة العروض زكاة العين التي هي عوض العروض إذ العروض نفسها لا تزكى أي لا تتعلق بها زكاة من حيث ذاتها وقد شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه في الكلام بقوله وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بنية تجر أو معنية غلة أو قنية على المختار والمرجح لا بلا نية أو نية قنية أو غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لسته لكن فكالدين لمن رصد به السوق وإلا زكى عينه ودينه النقد الحال المرجو وإلا قومه ولو طعام سلم كسلعة ولو بارت لا إن لم يرجوه أو كان قرضا وتؤولت أيضا بتقويم القرض وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح والمرتجع من مفلس والمكاتب يعجزك كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية للعكس ولو كان أولا للتجارة انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه ونشرع في بيان الأحكام التي تضمنها هذا النص القيم مسألة العبود التي تزكى. يذكر الشراح أن العرض الذي يزكى هو العرض الذي ليس في عينه زكاة كالعبيد والثياب وما دون النصاب من الماشية والحرف كالدين والمراد بذكاء تذكية أنه يزكى لسنة من أصله إن رصد به السوق والمراد بعرضه ما قابل الفضة والذهب فقول المصنف وإنما يزكى عرض أي المراد ثمن عرض أو عوض عرض ولما كان لكل شيء شروطه التي تضبط أحكامه فقد أشار المصنف رحمه الله إلى عدة شروط بسببها تجب زكاة عروض التجارة بيان هذه الشروط على النحو التالي أولا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة أو في عرض التجارة المشار إليه أن يكون مملوكا بمعاوضة عليه فعلى سبيل المثال لو كان مملوكاً لميراث أو هبة أو نحو ذلك من وجوه الفوائد فإنه لا زكاة فيه ولو نوا به التجارة حين الملك حتى يبيعه ويستقبل بثمنه حولاً جديداً من يوم القبض إلا أن يكون مراده بالتأخير الفرار من الزكاة ثانياً من الشروط أيضاً أن يكون هذا العرض منويا به التجارة أو منويا به الغلة، كما إذا نوى أن يُبْرِيء، وإن وجد ربحا باعه، بمعنى أنه اشترى شيئا ونواه للكراء أو للإيجار مع عقد عقديته أنه إن وجد ربحا لهذا الشيء باعه. وهذه صورة أبناء الطلاب تحدث كثيرا. في بعض أنواع التجارة أو في في السيارات على سبيل المثال ونحوها من الدواب التي تركب فيقوم صاحب هذا المال بشرائها لغرض الكراء والتأجير مع كونه عاقداً نية على أنه بمجرد أن يجد لها ربحاً مناسباً يبيعها أو نوى القنية يعني أتى بهذا الشيء ونوى به القنية لأنها هي الأصل في العقود وهذا الكلام أو هذا الشرط أبناءنا الطلاب هو على المختار عند الإمام اللقمي وهو المرجح عن الإمام ابن يونس رحمة الله تعالى عليهما ومعنى قول المصنف بلا نية أو نية كنية أو غلة أو هما أنه لا يزكى عوض العرض إن ملك بلانية أي إن ملك بلانية تجر أو نية غلة أو نية قنية أو قنية فقط أو غلة فقط أو غلة مع قنية هذه الحالات استخرجها الشراح من كلام المصنف ولم يوجبوا فيها الزكاة ثالثا من الشروط الواجبة أو الواجب تحققها في زكاة عروض التجارة أنه يشترط أن يكون أصلها أي أصل العروض التجارة عروض تجارة أو عين حتى وإن قل ما كان أصله عيناً عن النصاب حيث بيعه بنصاب يعني الأصل فيها أنها تكون أشياء للتجارة أو أشياء عينية حتى وإن إن باعها قلت عن النصاب لأن الحكم هنا أثناءنا الطلاب متعلق بالتجارة بغض النظر عما يترتب عن البيع من نقص أو زيادة وهذا هو المفهوم من كلام الشراح رحمة الله تعالى عليهم ومن الشروط أيضا وهو شرط رابع أن يبيع العرض بعين بمعنى أنه لا يبيع لا يبيع العرض بعرض بل يبيعه بعينه. وهذا شرط عام في المدير والمحتكر وقد أشرنا سابقا إلى التفرقة بين المدير والمحتكر وسيأتي أيضا نوع من التفرقة بينهم ومعنى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه وإن لاستهلاك أنه لا يفرق في المذهب فيما بين ما ملك بمعاوضة بين كون المعاوضة اختيارية او اجبارية كما على سبيل المثال لو ان شخصا استهلك سلعة من سلعة التجارة فاخذها ربها في قيمتها فاخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة او ان يكون ذلك مبالغة في قولي يعني يكون كلام المصنف وان استهلاك بلغة في قولي بيع بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عربة جارت فأخذ ربه منها منه قيمتها عينا أو قيمته عينا الكلام الآتي من نص المدونة يوضح هذا الأمر لسورة أوس جاء في المدونة قلت أرأيت لو أن رجلاً كانت عنده دابة للتجارة فاستهلكها رجل فضمن قيمتها فأخذ منه رب الدابة سلعة بقيمتها التي وجبت له يكون عليه في قيمة هذه السلعة التي للتجارة الزكاة فقال الإمام رحمة الله تعالى عليه إن كان نوى السلعة التي أخذت تجارة زكى فمنها ساعة بيعها إن كان الحول قد حال على أصل هذا المال من يوم زكى أصل هذا المال وهو ثمن الدابة المستهلكة وإن كان حين أخذ السلعة بقيمة الدابة المستهلكة لم ينوي بها التجارة ونوى بها القنية فلا شيء عليها فيها أو فلا شيء عليه فيها قال وإن باعها حتى يحول الحول على ثمنها من يوم باعها وإن كان أخذ في قيمة الدابة المستهلكة ذنانير أو دراهم، وقد حال الحول على الأصل، زك الدنانير والدره مساعة يقبضها. وإن لم يكن حال الحول، حال الحول، ثم اشترى بتلك الذنانير والدره مساعة، فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة. وإن نوى بها حين اشتراها القنية فهي على القنية لا زكاة عليه في ثمنها. إذا باعها حتى يحول على ثمنها الحول انتهى نص كلام الإمام في المدوانة الكرة ثم نتكلم بعد ذلك عن مسألة صفة زكاة العرض استنادا أو وفقا إلى ما تقدم ذكره من شروط فنقول بالله التوفيق إنه إذا اجتمعت في العرض الشروط السابقة فإنه يزكى زكاة الدين لسنة من أصله إن رصد بعرض التجارة السوق أي رصد به ارتفاع الثمن ارتفاع الثمن ارتفاعا بينا هو الذي يسمونه المحتكر وإن لم يرصد الأسواق وهو الذي, يسم... وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيد ويسمونه المدير زكى عينه أي الدراهم والدنانير التي بيده وزكى دينه أي عدد النقد الحال المرجو المعدل النماء وإن لم يكن نقدا بأن كان مؤجلا كذلك بأن كان مؤجلا كذلك قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة لأنها هي التي تملك أو تملك لو قام غرمائه بمطالفته قال المصنف رحمة الله تعالى عليه ولو طعام سلم كسيلعة ولو بارت إلى آخر النص ومعنى هذا النص أبناء الطلاب أن المدير يقوم طعام السلم ولا يلزم من ذلك بيعه, بيعه قبل قبضه ولا يلزم من ذلك بيعه قبل قبضه حيث لا تلازم بين التقويم والبيع وإنما هذا مجرد تقويم فقط وهذا رأي المصنف وضعض من تبعه من الشراح وحكي عن أحد أئمة المالكية وهو الإمام الإبياني عدم التقويم وما وجه نظرة في ذلك قالوا لأنه رأى أن ذلك تبيع الطعام قبل قبضه من النوع. قال المصنف وفيه نظر لأن تقوم أم الولد والكلب إذا قتل غير ذلك وقال أبو عمران هو من أئمة المذب أيضا لا يذكى هذا الطعام لأنه لا بعد على بيعه يعني وارد إن صاحب يبيعه. ومن الأشياء التي يقومها المدير أيضا سلعة التجارة كل عام بعين حتى ولو بارت سنين سواء بارت كلها أو بار بعضها، ولا يبطل حكم الإدارة بذلك، أي لا ينقلها بورانها إلى حكم القنية، ولا إلى حكم الاحتكار، الاحتكار، بل تبقى على إدارةها. وهذا الكلام أبناء الطلاب يستفاد منه أن هذه الصور من السلع التي يجب على مدير التجارة أن يقومها باستخراج الزكاة منها أو عدم استخراجها. في حالة دون حالة مسألة زكاة الدين الذي لا يرتجى سداده المعروف أن الدين أمر لازم لبعض الناس فلا غنى لبعض الناس أو لكثير من الناس عن الدين والاستدانة وهناك من الديون ما لا يرتجى سداده وهناك من الديون ما يرتجى سداده وهذا بحسب الشخص الذي هو دائن أو مدين وبحسب المبلغ فما الحكم أبناءنا الطلاب لو كان هناك دين نقدي غير مرجو السداد هل يزكيه صاحبه أم لا أشار المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى أن الدين النقدي إذا لم يرتجى سداده لأن كان عند مدين مماطل على سبيل المسائل فإنه لا يزكى وهو حينئذ كالعدم ولو كان قرضا وذلك لعدم النماء فيه ولماذا لم يزكى هذا الدين قالوا لأنه خارج عن حكم التجارة ولكن إذا قبضه صاحبه بعد مدة هل يزكيه لعام واحد بعد قبضه أو يزكيه أكثر من ذلك قالوا يزكيه لعام واحد بعد قبضه ما لم يكن تأخيره للقبض بقصد الفرار من الزكاة وذكر المصنف رحمه الله أن المدونة تؤولت أيضا بتقويم القرض بمعنى أنه يجري عليه ما يجري على الدين النقدي إلا أن الإمام الذدير وهو من كبار شراح الشيخ خليل ضعف هذا الكلام في شرحه ثم ننتقل للحديث عن مسألة صفة حول الزكاة بالنسبة للشخص المدير وبعض الأحكام المتعلقة بذلك فنقول إن المصنف رحمه الله ذكر مسألة صفة حول المدير وابتدائه في زكاة الأصناف المتقدمة التي هي العين والدين والسلع فقال وهل حوله للأصل أو وسط منه ومن الإدارة تأويل يشير الإمام رحمة الله تعالى عليه الإمام خليل إلى أن هناك تأويلان في المذهب أو فهمان لكلام المدونة في المسألة التأويل الأول أو الفهم الأول هل يحتسب؟ حوله من يوم أن ملك أصل المال أو من يوم ابتداء الزكاة يعني بالنسبة للشخص المدير الذي أشرنا إلى تعريفه سابقا ما متى يحتسب متى يحتسب الحول هل يحتسبه من يوم أن ملك أصل المال أم يحتسبه من اليوم الذي ابتدى فيه الزكاة تأويل ثاني أن يكون ابتداؤه وقت وسط منه أو من حول الأصل ومن وقت الإذارة والمثال الثاني يوضحه المثال التالي يوضح ذلك لو ملك الشخص نصابا أو زكاه في شهر المحرم ثم أذار في رجب فعلى الأول يعني على الفهم الأول أو التأويل الأول يكون هذا الشخص حوله حول المحرم وعلى الثاني يكون حوله حول افتداء ربيع الثاني وذكر الإمام الدردير رحمه الله تعالى عليه أن العمل بالأول أوفق لظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه هناك أشياء أبناءنا الطلاب تطرأ على التجارة مثل الزيادات والمستجعات ونحو ذلك وأشياء من ذوات العشر أي مما تخرج فيها زكاة العشر من ذوات العشر ذكر المصنف رحمه الله ما يفيد أن المدير إذا قوم سلعة معينة وزكاها ثم باعها بثمن زائد عما قومها به فهذه الزيادة ملغاة بمعنى لا تجب فيها الزكاة ولماذا ألغيت هذه الزيادة أبناءنا الطلاب استدلوا على ذلك أو قالوا إن دليل ذلك من المعقول أنها ألغيت لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو لرغبة مشتريها يعني ألغيت لاحتمال أنه وابعها لكون السوق ارتفع أي سعر السوق ارتفع أو لرغبة من المشتري ولهذا إن تحقق خطأ في تقويمها فلا تلغى وتجب فيها الزكاة يعني مسألة إلغاءها ليست على إطلاقها ولكن ينظر فيها إلى احتمالية أن نباعها لارتفاع السوق أو لرغبة مشتريها. ولكن إن حصل خطأ في عملية التقويم فلا إلغاء لهذه الزيادة بل تجب فيها الزكاة أما القمح وبقية الأشياء التي تجب فيه أو يجب فيه العشر كغير من عروض من العروض هذا يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عيني، بأن كان على سبيل المثال دون النصاب أو كان في غير العام الذي زكيت العين فيه أما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عيني، فيزكى عينه, عينه ولا يقوم كذلك العروض المرتجعة لمالكها من شخص أشهر إفلاسه اشتراه كغيره من العروض في التقويم يعني يجري عليه ما يجري على غيره من العروض إنه يقومها ويخرج فيها الزكاة ويلحق بما سبق أيضا العبد المشترى للتجارة والمكاتب الذي يعجز عن شيء من المال المكاتب به كغيره من العروض في التقويم قالوا وعلة ذلك أن بطلان كتابته ليس ابتداء ملك له فلا يحتاج في هذه الثلاثة لإحداث نية التجارة على المشروع ويحدث أحياناً أثناء الطلاب أن ينتقل المدير من الإدارة إلى الاحتكار أو القنية فإذا انتقل إذا استرى المدير شيئا عرضا من العروض بنية الإدارة ثم بعد ذلك غير نيته إلى نية الاحتكار أو نية القنية فإنه بمجرد هذه النية ينتقل إليها على المشهور من المذهب وعكس المشهور أنه لا يصح الانتقال من الاحتكار أو القنية إلى الإدارة يعني المذهب فيه رأيان رأي مشهور أو مشهور المذهب أن الشخص إذا غير نيته من الإدارة إلى الاحتكار أو الكنية يعني بعد أن كان مديرا يقلب التجارة في الأسواق بيعا وشراء واشتراء انتقلت نيته أو تغيرت نيته إلى الاحتكار أو إلى الكنية مشهور المذهب أنه بمجرد هذا الانتقال ينتقل إلى الحالة الأخرى عكس المشهور أن الانتقال في الأصل لا يصح يعني لا يصح له أو لا يجوز له أن ينتقل من هذه الحالة إلى حالة أخرى كذا الحال في من كان عنده عروض التجارة ثم نوى به القنية فإنه لا ينتقل إليها بمجرد النية يعني هي المسألة كلها أبناءنا الطلاب في مسألة النية أو عدم النية هل النية معتبرة هنا أم المعتبر هو مجرد الانتقال تغد النظر عن النية لأن النية طبعا سابقة على الفعل أو متقدمة عليه. ثم هناك طائفة من الأحكام التي تتعلق بالإدارة والاحتكار أشار إليها المصنف في هذا الجزء من المتن فقال وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساوية أو احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان والقراض الحاضر يزكيه ربه إن أذار أو العامل من غيره وصبر إن غابا فيزكى لسنة الفصل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وأنقص قضي بالنقص على ما قبلهم وإن احتكر أو العامل فكدين وعجلت زكاة ما شئت القراض مطلقا وحسبت على ربه وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلا وزقي يربح العامل وإن قل إن أقام بيده حولا كان حر وكانا حرين مسلمين بلادين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف انتهى متن المصنف رحمة الله تعالى عليه والحقيقة أن هذا الجزء من المت يستمل على طائفة من المسائل يتعلق بعضها بأحكام الإدارة والاحتكار وبعضها الآخر يتعلق بغير ذلك فنقول وبالله التوفيق مسألة اجتماع الاحتكار والإدارة لو أن المرأة اشترى عروضا للتجارة ونوى ببعضها الإدارة وبالبعض الآخر الاحتكار وهذا يحدث من بعض التجار يشتري نوعين أو ثلاثة أو أكثر من السلع ولعلم مسبق عنده بنية ارتفاع الأسعار أو قصد الدولة في رفع الأسعار أو خفضها أو منع استيراد مثل هذه السلع، فإن الشخص ينوي ببعض هذه الأموال أو ببعض هذه المشتريات ينوي بعضها التجارة الإذارة وينوي ببعض الآخر الاحتكار يعني يبيع ما سوقه الآن ساريا ويحتكر أو يدخر ما سيأتي عليه يوم ويغلو ثمنه في هذه الحالة لو أن المرأة فعل ذلك فهو قد جمع في ماله أو في تجارته بين أمرين بين الإدارة وبين الاحتكار قالوا عليه أن يزكي كل واحد على عكم نفسه يعني يزكي اللي نوى به الإدارة أو اشتره للإدارة ويزكي الذي اشتره أيضا للإحتكار. فيقوم العرض فيقوم العرض المدار كل سنة، يعني ينظر للعروض التي تدار للتجارة ويقومها سنة بسنة. والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله. لأنه لو احتكر على سبيل المثال لمدة سنة أو سنتين وجباعه أو جاء وباعه في هذه الحالة يزكيه لعام واحد من أصله. ولكنه لو أدار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل فقم الاحتكار يعني لو كان الأكثر كالثلاثين أو الثلاثة أربعة على سبيل المثال لو كان الأكثر للإدارة والأقل للاحتكار فإن المصنف ومن تبعه يرون أنه يلزمه العمل على الأكثر لا على الأقل والحق المصنف بما سبقه الكلام على مسألة أواني التجارة فذكر أن أواني التجارة لا تقوم عين احتساب زكاة التجارة ولا تقوم أيضا الآلات التي تصنع بها السلع ولا تقوم الإبل التي تحمله هذا الكلام ورد في قول المصنف ولا تقوم الأواني وهذا يسأله كثير من الناس حينما يقول أو كثير من الناس التجار يقول هل أزكي الدكان أو المحل الذي فيه البضاعة هل أزكي الثلاجة هل أزكي الفريزر الذي أضع فيه المجمدات هل أزكي كذا هل أزكي السناديق إلى آخر ذلك من التساؤلات نقول إن الفقه الذي يحمل روحة تيسير للتعصير يقول إن أواني التجارة لا تقوم ولا تدخل في احتساب زكاة التجارة لا الأواني ولا الآلات ولا السيارات التي تقوم بنقل البضاعة أو الإبل التي تحملها بل العبرة في زكاة التجارة بالبضاعة نفسها وما يتعلق بها من أموال بالداخل أو بالخارج يعني بداخل المحل أو بالخارج كالأموال, كالأموال المتأخرة ثمن مبيعات هنا مسألة أبناءنا الطلاب أشار عليها المصنف رحمة الله تعالى عليه وهي مسألة التاجر الكافر إذا أسلم التاجر الكافر إذا أسلم وكان مديرا يعني كان يتجر ولا يحتكر هل هذا التاجر يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من يوم أن أسلم أن يستقبل بها حولا جديدا من يوم القضى يعني إنسان تاجر من التجار من الله تعالى عليه من نعمة هذا الدين فدخل في الإسلام وهذا التاجر لم يكن من المحتكرين وإنما كان من المديرين الذين يقلبون السلعة بيعا وشراء كيف يحتسب هذا التاجر حول زكاة تجارته ذكر المصنف أن في المسألة قولان قول بأنه يستقبل بها حولا جديدا من يوم القبض وقول أنه يزكيها مع ما بيده من العين لحول من يوم أن في هذا الدين وهذا كله في المدير أما المحتكر فإذا أسلم فأنه يستقبل بثمن عروضه حولا من يوم قبضه قولا واحدا يعني هذا ليس فيه قولان بل فيه قول واحد أنه يستقبل بثمن العروض قولا من يوم القبض بلا خلاف في المذهب أو قولا واحدا في المذهب. أيضا أبناءنا الطلاب يشير مصنفنا رحمه الله إلى مسألة زكاة القراض القراض هو الذي يسميه المالكية قراضا غيره غيرهم مضاربة هو صورة من الصور أو من صور التعامل للفقه الإسلامي وله صور وأشكال متعددة لا سيما في العصر الحاضر فجأت الكلام عليه في مكانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى هذه المسألة هي مسألة زكاة القراض الحاضر بمعنى أن هناك قراض حاضر ببلد ربه يعني ببلد صاحبه ولو حكما يعني حاضر حقيقة أو حاضر حكما بأن علم حاله أو في غيبته يعني صاحبه يعلم أحواله وتفاصيل التعامل به وهو غائب هذا يسمونه حاضر حكمه الحاضر الحقيقي كون نفسها تجري في البلد التي فيها صاحب القراض هذا القراض يزكيه ربه أي تجب زكاته عليه كل عام إن أدار أي إن كان العامل مديرا أو كان رب المال مديرا وصورة الزكاة أن يقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الرب ويزكي رأس ماله ويزكي حصته من الرب هذا اذا كان العامل مديرا أو رب المال مدير أو إن أدار العامل وحده يعني لو الإدارة فقط للعامل وحده فيقوم ما بيده ويزكي رأس ماله وحصته من الربح ويزكيه من غير مال القراض لالا ينقص مال القراض هو في الاعناد للنقص على العام يعني يقوم ما بيده ويزكي رأس المال والحصة من الربح لا يزكيه من الك... من من ويزكيه من غير مال القراض يعني يستخرج زكاته من من غير مال القراض نفسه لانه لو استخرجها من مال القراض حينشأ عن ذلك النقص والنقص هيطرا على العام كل ما سبقت الإشارة إليه بالنسبة للقراض الحاضر للبلد حقيقة أو حق فمن الحكم أبناء الطلاب لو كان القراض غائبا عن البلد ولم يعلم حاله يعني صاحب المال أعطى المال لشخص يتجر فيه في خارج البلد ولم يعرف عنه شيئا لم يعلم لم يعلم حاله قالوا ماذا يصنع قالوا يصبر إلى أن يرجع إليه المال أو يتحرى عنه فيعلم حاله ولا يزكيه العامل اللي هو العامل الغائب يعني لا تجب على الزكاة على العامل الغائب لاحتمال موت ربي أو فلسيه إلا أن يأمره رب المال بذلك فيزكيها أو إلا أن تؤخذ منه الزكاة قرها فتجزئ حينئذ وتحسب على ربه وحده يعني لو كان القراض غائب عن البلد وصاحبه لم يعلم بحاله وبمصيره وبكسبه أو بخسارته قالوا في هذه الحالة عليه أن يصبر لحين العودة لحين عجد المال إليه أو يصبر لاستبيان الحال واستبيان الحال ليس صعبا لا سيما في هذه الأيام فوسائل معرفة الحسابات والأموال تتم بصورة دقيقة عبر وسائل الاتصال الحديثة ولكن ألا تجب الزكاة على العامل الغائب؟ قالوا لا تجب. وعللوا ذلك رحمة الله عليهم. علّلوا ذلك شرح المذهب بأن احتمال أن يموت رب المال. وحينئذٍ انتقل المال إلى الورثة ولا يتعلق به حكم زكاة بل يدخل الكلام فيه في موت آخر أو في شكل آخر من الأحكام الفقهية. احتمال آخر أن رب المال يحدث له إفلاس. في هذه الحالة لا يجب على العامل أن يقوم بإخراج الزكاة منه، ولكن قالوا لو أن رب المال كلف العامل الغائب بإخراج الزكاة اتصل بي تلفونياً أو أرسل له رسالة أو مندوب أو عميل وكلفه وقال له أخرج الزكاة من مال القرض عندك، ففي هذه الحالة يخرج أو أن يكون العامل في بلد فيها جبيات للزكاة أو حاكم أخذ منه الزكاة. اتراهن ففي هذه الحالة تجزئ الزكاة وتحتسب على رب المال وحده ولا يحتسب على العامل منها شيء وعن مدة زكاة القراض يذكر المصنف أو يجير المصنف إلى أن رب المال يزكي لسنة الفصل يعني يزكي لسنة حضور المال يزكي ما فيها من قليل أو كثير ثم لما يزكي لسنة الفصل ما فيها ينظر لما قبلها من السنين فإن كان مساويا لها زكى ما قبلها على نفس المنوال أو على نفس الحكم وما زاد على سنة الفصل تسقط زكاة لأن الزائد لم يصل ليده فلم ينتفع به المثال التالي مثال نوضح به الصورة بشكل أكثر نقول أن يكون المال في العام الأول مثلا 400 دينار، وفي الثاني 300 وفي الثالث 250 فإنه يزكي لعام الانفصال عن 250 ثم يزكي ذلك عن السنتين الأوليين إلا ما نقصه جزء الزكاة أما إن نقص مال القراض عن سنة الانفصال فإنه يزكي لكل سنة ما كان فيها كما إذا كان مال القراض في السنة الأولى 30 وفي الثانية 40 وفي الثالثة 50 فإنه يزكي لسنة الانفصال 50 وفي السنة التي قبلها 40 ويزكي في السنة الأولى 50 وهكذا يحدث أحيانا أن يقع اضطراب في مال القراضي بالنقص أو بالزيال نتيجة أن مسألة المكسب والخسارة ليس لها ضابط فقد يكسب الإنسان في يوم أو في شهر أو في سنة مبلغا كبيرا وفي عام آخر أو في يوم آخر يكسب مبلغا أقل هذا للطراب ما أثره في مسألة الزكاة بمعنى إذا كان من القراض في بعض السنين أزيد من سنة الانتصال وفي بعضها انقص من قالوا يقضى بالنقص على ما قبله كما إذا كان مال القراض في السنة الأولى خمسين وفي التي تليها ثلاثين وعن الأولى ثلاثين أيضا لأن الزائد لم يصل لرب المال ولم ينتفع به ما الحكم لو أن رب المال والعامل أصبح محتكرين معا لو أن رب المال احتكر ما بيده من مال أو العامل احتكر ما بيده من مال يعني أوقفوا فيه الإدارة أو التجارة لو, احتكر لو وقع ذلك قالوا يزكى القراض كزكاة الدين في كونها بعد القبض لسنة ولو أقام المال بيد العامل عدة سنين إن كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر وإلا يعني وإلا إن عدمت المساواة وإلا كان تابعا لما بيد رب المال وقالوا إنما يعتبر ما بيد رب المال وإلا حيث كان ذلك بتجربة وإلا فلعبرت بما بيد العامل فقط. ثم تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه عن ثلاث مسائل من بينها مسألة زكاة ماشية القراد المشتراه به. قالوا إن زكاة ماشية القراد المشتراه به أو مشترى منه؟ تعجل تعجيلا مطلقا يعني تجب فيها الزكاة على الفور ولا ينتظر بها المفاضلة لتعلق الزكاة بعينها فلا تؤخر للعلم بحالها أو المفاضلة بينه. والمراضي بالتعجيل هنا التعجيل المطلق أي لا يتقيد الأمر بحضور رب المال أو إدارة العامل بل تحسب على رب المال وحده من رأس المال ولا تجبر بالربع وقد ألحق المصنف رحمة الله تعالى عليه بما سبق يعني بنفس الكلام السابق في هذه المسألة مسألة زكاة فطر عبيد القراد هل تحسب على ربي ولا تجبع بالربح أو تلغى كالنفقة والخسران وتجبع بالربح لمسألة زكاة فطر عبيد القراد هل تحتسب على رب المال ولا جبر فيها للربح أن تلغى كالنفقة والخسران وتجبع بالربح ذكر المصنف فيها تقولان حيث قال مالك في ذلك رحمة الله تعالى عليه وإن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارب فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء النص وارد في المسألة الرئيسية في مسألة الزكاة ما القراض وليس في مسألة زكاة فطر عبيد القراض ولكن مسألة زكاة فطر عبيد القراض ملحقها المصنف رحمه الله بنفس المسألة ما هي شروط زكاة ربح عامل القراض أو كيف يزكي ما له وما شروط ذلك قال شراح المزهد رحمة الله تعالى عليهم إن عامل القراد يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراد عند المقاسمة بسنة واحدة على مشهور المذهب حتى ولو أقام المال بيده أعواما سواء كان ذلك في حصته نصاب أو أقل من النصاب بناء على أنه أجير بناء على أنه أجير لكن بشرط أن يقيم المال بيد العامل حولا كاملا من يوم الأخذ يبقى, قا... يبقى هذه المسألة فيها صفة الزكاة صفة زكاة رفح عامل القراد يشترط لزكاة بوجوب الزكاة في حصف عامل القراد أن يكون رب العامل رب المالي والعامل حريني مسلمين غير مدينين أي غير ليس عليهما دين. هذه الشروط شرطها المصنف رحمة الله تعالى عليه لوجوب الزكاة والمصنف ذكر ما يفيد شرطين أو ثلاثة جاء الإمام ابن يونس رحمة الله تعالى عليه واستقى من كلام ابن القاسم وهو من عمداء وكبار مذهب مالك رحمة الله تعالى على الجميع قال ابن يونس إنما تجب الزكاة على العامل عند ابن القاسم لاجتماع خمسة شروط أن يكون حرين وأن يكون مسلمين وأن لا يكون عليهما دين وأن يكون رأس المال وحصة ربه من الربح مما تجب فيه الزكاة وأن يعمل العامل بالمال حولا فمتى سقط شرط من ذلك لم يزكي العامل هذا الكلام ذكره الإمام صاحب التاج والإكليل ومعنى كلام مصنفنا خليل رحمه الله وحصة ربي بربحه نصاب معناه أن ربح العامل يزكى وإن قل إن أقام بيده حولا والحال أن حصته يعني حصة رب القراد بربحه يربح نصاب وهو شرط في ذكاة ربح العامل يعني اشترط وجوب الزكاة في حصة رب الربح العامل أن يبلغ ذلك نصابا وآخيرا في هذه الطائفة من الأحكام يشير المصنف إلى مسألة هامة وهي مسألة الصفة التي عليها عامل القراض للحقيقة أبناء الطلاب أن هذه الطائفة من الأحكام قد يكون المصنف رحمه الله ذكرها هنا استغناءا عن ذكرها في مكان آخر وفي باب القراض لأن مسألة صفة عامل القراض هل هو شريك أم أجير يمكن أن ترد بشكل أوضح في باب القراض وبالتحديد حين الكلام على أركان القراض المصنف ذكر ذلك هنا وأشار إلى وجود خلاف في المذهب في صفة عامل القراض فقال رحمه الله وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ومعنى ذلك أن هناك خلاف في المذهب في كون العامل شريكا لرب المال لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء ولو اشترى من يعتق عليه عتق ولا حد عليه إن وطئ آمة القراب ويلحقه الولد يعني ولد الأمل التي وطأه وتقوم عليه ويشترى فيه أهلية الزكاة بالنسبة لزكاة حصته يعني كل هذه الأمور ابناءنا الطلاب ترد لو احنا اعتبرناه شريك لرب المال شريك لرب المال يضمن حصته من الربح إذا تلف ولا يرجع على رب المال بشيء لو اشترى شخص يعتق عليه عتق ككون اشترى أبيه أو استرق أمة، لأن لا يجوز للإنسان استرقاق أبي أو استرقاق أمة. كذلك لو قام العامل بوط الأمة، أمة القرد، يعني عند بيتاجر في بب في الإمامة والعبيد، وفي حالة كونه أجيراً فلا يجري عليه شيء من الأحكام التي سبق ذكرها. وبذلك أبناء الطلاب نقول قد انتهينا بعون الله تعالى وتوفيقه من هذا الدرس. Varsågod, jag har en liten kung,